بسم الله الرحمن الرحيم ألف لامين أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون 114. ولقد فتن الذين من قبلهم 115. فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين 116. أم حسب الذين يعملون السيئات أن سَأَمَّا يَحْكُمُ مَنْ كَانَ يَرْضُو لِقَوَى اللَّهِ فَإِنَّ أَجَلَ اللَّهِ لاَذْ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِلَّفْسِ إن الله لغني عن العالمين والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم لنكفرن 117. ونكفرن عنهم سيئاتهم ولنجذينهم أحسن الذي كانوا يعملون 118. ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا صالحات لن دخلنهم في الصالحين، ومن الناس من يقول آمنا بالله، فإذا أُذِيَ في الله جعل فتنة ناسك عذاب الله. اِذَا اُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةً لِّلنَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ وَلَئِن جَاءَ نَصْرٌ مِّن رَّبِّكَ لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ أَوَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمْ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ وَلَا يَعْلَمَنَا اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَا يَعْلَمَنَا الْمُنَافِقِينَ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا تبعوا سبيلنا والنعم بالخطاياكم وماهُم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون وَلَا يحملن أثقالهم وأثقال مع أثقالهم 112. وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون 113. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون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 إنما تعبدون من دون الله أوثن وتخلقون إفك إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فبتغو عند الله الرزق مَدُوهُ وَاشْكُرُوا لَهُ إِلَيْهِ تُرجَعُونَ وَإِنْ تُكَذِّبُوا فَقَدْ كَذَّبَ أُمَمٌ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ أو لم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده؟ إن ذلك على الله يسير. ألسير في الأرض فاظر كيف بدأ الخلق ثم؟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 114. قتلوه أو حرقوه فأنجاه الله من النار 115. إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا موز تَتَبَايَنُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ يَوْمَ الْخِيَامَةِ يَسْخَرُ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ وَيَلْعَنُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ وَمَا لكم مِنْ نَاصِرِينَ فآمن له نوّق، وقال إني مهاجر إلى ربي، إنه هو العزيز الحكيم، ووَهَبْنَا لَهُ إسحاقَ ويعقوبَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِنَّ 115. والكتاب وآتيناه أجره في الدنيا 116. وإنه في الآخرة لمن الصالحين 117. إذ قال لقومه إنكم لتأثير 111. أعطون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين 112. أئنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر.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 111. ولما جاءت رتلنا إبراهيم بالبشرى قالوا إنا مهلكوا أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين 112. قال إن فيها 117. قالوا نحن أعلم بمن فيها 118. لننجئنه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين 119. ولما أن جاءت رسلنا 117. وضاق بهم ذرعا وقالوا لا تخف ولا تحزن إنا منذوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين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 ولقد جاءهم سب البينات فاستكبوا في الأرض وما كانوا سابقين فكل أن أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم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 119. وإن أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا 110. وإن أو أنا البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون إن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 إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنع ولا تجادل. أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا الَّذِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ وَقُولُوا أَمَنَّا فِي الَّذِينَ أُنْزِلَ إلَيْنَا وَأُنْزِلَ إلَيْكُمْ وَإِلَهُنَا وَإِلَهُكُمْ وَاحِدٌ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 وَمَا وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون 115. وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا المبطلون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 قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين أولم يكفهم أننا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم 119. وفي ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون 110. قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا 111. يعلم ما في السماوات والأرض والذين آمنوا وطغين وكفر بالله اولئك هم الخاسرون ويستعجلونك بالعذاب ودناء اذن مسلما جاءهم العذاب وليأتينهم بغتتهم وهم لا يشعرون يستعجلونك بالعذاب وإن نجهن نمل محيقة بكافرين يوم يغشهم العذاب من فوقهم ومن تحت 117. ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون 118. <تصفيق> يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإيايا كل نفس ذائقة الموت، ثم إلينا ترجعون. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لن بوء أنهم من الجنة غرفا،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 بَتِ تَحْمِلُ رِزْقَهُ اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَابُهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَلَئِنْ سَألْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَقَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَا يَقُولُنَ اللَّهُ 119. فأنا يؤفكون 110. الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له إن الله بكل شيء عليم ولئن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 فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون ليكبروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخط طَافَ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِم أَفِي بَاطِلٍ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَكْفُرُونَ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُ 120. أليس في جهنم مثوى للكافرين 121. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين